ل ا ن في ا ك ت ف ي ك ت بيمولهم توصلتوا العمى ا ل س ب س والارض ليه ل أ ن ا ل س ب س والاردن فيهم ضيق الاردن بالكبسه ا ل ا و م ع ظ م ه ا تطبيق الصوت يعني فيك ك ن ا ي ع ن ي م ع ط ي ا ت س ا ل ق ه ب ا ل ل ي هو المقبوله في الكبسه ا ل م ق ب و ف ه ممكن تكتفون من ضيق الاردن بالاخص المقبوله يا نورة لانه ي قتل م ب ر سوفيه ل ممكن يؤدي ع العرض منه لنه او الهاتف فالوالك ممكن لأنه الى الوقت تعالوا كده الخارفة يدى نبرا لكن تعالوا ل لماذا يقولون لا يوجد علاقه بين السايد والشاي ت وند و بشكل بتاعت ل و البني ا والسايد ل ك ن بتاعت البني اصلا 何だって言ってんの ل ه ا ي ك ن لديك م س ر ع من المسارات ي م ك ن ان يكون لديك مسارات من ا ل ا ر ا ت التي ي م ك ا ل ي و ن ل د م ا ر ا ن المسارات التي ي م ن ان يكون لديك م ا ر ا ت من ا ل م ا ل ت ي م ك ن ان يكون د ي ك م ا ر ا ت من ا ل م ر ا ي يمكن ان يكون لديك م س ا ر ا من المسارات ا ل ك ن ان يكون لديك مسارات ن المسارات التي ن ان يكون ل ي ك س ا ر ا ت ن المسارات التي م ك ن ان يكون ل د ي س ت ن ا ل م س ا ر يبقى ح لانه ي ق و ل ي ا ل ك ن ان ل ب يكون هناك اثار سيئه و ت ق و ل ي هناك و ل اثار ت سيئه ل ا ويقول ي هناك ب قطعي اثار سيئه علاقته بالكذب ويقول هناك اثار سيئه اشوف لقيت ح اللي ن ه حشو ا ل ا ت على ب ع ض ه اللي ه كنتم ربنا في ا ل ع ا ل ي لقيت ن ه ي ا لقيت سكينه د ي كامله ي ي ت ت في الاقلقة تنقوم على ع ب ع ي ه ا اقلت ل أ ن ه يجب ان يكون ا المكان يجب ان ي و ه ا المكان يجب ان ي ك و ه ا ا ل م يجب ان ي و ا ا ل ك ا ن يجب ان و هذا ل م ك ا ن ان يكون هذا ا ل ا ن يجب ان ي و ل م ا ن ان ي و ن هذا ا ل م ك ج ي ك و ل م ا ن ي ان ي ن ا ل م ي ج ن ي هذا م ا ن يجب ان يكون ا ل ا ن يجب ان ي و ن م ك ا ن ي ك و ن هذا ل م ك ا ن ي ان ي ك ن ه ا المكان ي ي ك ل ك ي ب ان ان ب ان يجب ان ي ج ان ي ك ا ل م ك ا ن ي ج ان ي ج ان يجب ا ج ب ان ج ب ان ا يجب ا ي ه ا ا ل م ك ا ي ان ان ان يجب ي ج ان ان ن ي ا ل م ا ي ي ج ي هذا المع كتير ولا ب ل ا ي ي ر بس كتير ف ي ن ك ت ر ن ك ت ي بس ك ت ي ن ك ت بين كتير ب واضح و ي كلام هتكون ا ل ز ل ي ت ي ر بروفيوز ك ي ر يعني ا ج ز ي ل الدائري كتير جدا خرابك بيبقى اكتر ب ا ه يعني ظاهريا من بره احس ان الزليل م ن كتير ولكن هذا ا ل م و ض ع يمكن ان ي و ن ا ل ح م ف ض ي ح ف ض ا ي ا ل ل ا ف للاسف ل ل ا س للاسف ل ل ا س للاسف للاسف ي ل ا س ف للاسف للاسف ل ل ا ل ل ا ف ل ل ا س للاسف للاسف للاسف للاسف للاسف للاسف للاسف للاسف للاسف للاسف للاسف ل ل ا س للاسف ا س ف ل س ف ل ا للاسف ل ا ل ل ا س للاسف ل ا س ل ا س للاسف للاسف س ف ل ل ف ل ا ل ل ا ف ل ا للاسف ل ا س ف للاسف للاسف ل ل ا للاسف للاسف للاسف ا ل ل ا ل ا س ف للاسف للاسف للاسف ل ل ا س ومع ذلك ا ل ا ن س ا ك ا ت ا ل ل ي ب ت م ت ع بها ع ا ن الامساكات التي تتمتع بها في ا ل ت و خ ل في المستشفى تدور و بها الانفكشن توصل بكتيريا فتنظر و ت ح ا ل بها تعالوا على الهيل الهيل انجلس بالشكل اللي بتتمتع بها سريعه ولا بطيئه ر مستير كتير انت شون هي هي ا ل س ل س ل بتاعت السياسه طب تعالى بعد ذ ا تاخذ شو البرنامج بتاعت السياسه عندك م ع ي ن ة الاول نوع اسمه سان ة سيكسين ساغنون مونة. ا والثاني اسم Oops! <laughs> なぜかというと、あれです。<音声> t h e a a t e so long as a doctor or a physician is able to do it. If the operation is done, if you have a patient, you can do it. If the p t i e n t is not able to do it, the responsibility lies on the patient. وفي ارض المسكين ا الذي اقصده اي وقت عند بقضايا العروس في السوق لكن لو مليت على شي من دكتور ارقام وخبراتها كثيمه للتشيكين ولكن هذا ب ان يكون ه ل ا ك امر م ن ان ي و ن هناك امر ممكن ان يكون هناك امر ممكن ان يكون هناك امر ممكن ان يكون ه ا ك امر ممكن ان يكون هناك امر ممكن ان و ا هناك امر م م ك ان يكون هناك امر ممكن ان يكون هناك امر ممكن ان يكون ه ب ا ل امر ممكن ان يكون هناك امر ممكن ا ل يكون ا ك امر م م ك ان يكون هناك امر ممكن ان يكون هناك امر م م ن ان ي ت و ن هناك امر م ن ان يكون ه ن ا ل س ن د ر و م ده بيكسر في حالات الاكسلون ل ل خ ض ر ا ت الاكسلون ا ن ت ن ا بتاعت قنبله معينه ممكن مثلا من غرضنا ك م ب ل ه سرعه التنزه بتاعت الاكسلون ا ج د ي هو ده منزل ا ت ر ك ي ز لما ب ح ص ر ق ن ب ل ة في ا ل م ن ك ف ده بينتج عنها ث ل ا ش ل ويب تعجب ي ط ل ع منها في و ي ن الويب دي ب ت ن ش ي في مطار دائري يعني ب ت ب ع ا م ل ك ل لكن القنبله هنا ا ويل ط المكتب في في مرض بتلاقي ل القاعد هنا, هنا لكن ب ج ب ع ك ف ا ش ر و ي ل بيسموها ا ه ب ي س م و ه ا ض ل ا ر يعني فاشل او ف ا ش ر و ي ل بسيط ت ا ق ه عاليه ع جدا كويس يعني لو ك ي ب ه ميجينا و ي ج مثلا جزء خلاص ب ل ي د ع نشرت ا ل بانه يمكن ان يكون هذا المكان من المكان الذي يمكن ان ا ل و ن ه على ل م ك م ن الذي يمكن ان يكون هذا المكان كل الحالات تنية ل للـ تجد انها تتحول ا ل م الفايزين وجنس الى ي ب ق عملية و فايزين ب ل ك ن يبقى ك ي ت ا ل ه ا ت يعني هي تلك الزبده يعني من ل ت ن الضوء الى ا لترين دهر خلاص هي تتحكم فقط على ن ت ر اثنين الرايق السويس الرايق السويس هل أل هو صدم ولا رايق مين أ خ ف ر من الزيت صدم أ خ ف ر ليه ل أ ن الصدم همز ربطوا س م ي ه ك ب ي ر ة من الدم صدم تركتنا ما ب ي ق ي ر ت يعني تمكنزيشنها لكن برادو ا لما بنعد عنده فرد عرفوه ع ا ل و ا كراني ل ي د ي ط ب ا صحيح ه و ر ينزل بس ا ل ن ت ي ج ر بين ا ن ه برادو بكميات غ ي ر ه على مطارات ط و ي ل ة الجسم بيقدر يحضرها طبعا ممكن تتاخر تاني تعالوا ل م ث ل ا ة و ا ل م ث ل ا ة دي ش ي مستنى بحط عليها دم ا ل م ث ل ا ة دي صايبه ب ا ل ز ي د بقصد ايدك حرش وصايب بقصد ايدك هل الزيدي ج ل ي ر د ولا تجدوا الستره مين مور ديني لا ولا تجدوا الاثنين ديني انا ف ق ط ع الاثنين لتر دا ف ق ط م في الشارع و ف ق ط م في الخمسميه ا ل ث ا ن س ي كده كده طلعوا بره السكريشن حاشي يبقى الاثنين ديني دي. و اللين ديني دي ب و ل الله لكن لو كان السؤال يقولنا مين مور انتدري ولكن الاخرين يمكن ان ي ايه و ن ا ل ت س ؤ و ل ي ن هو عدل بيجيز. عدل بيجيز لكن على كل من في البيت ي ل ج ي يمكن ان يكون المسؤولين في البيت الذي يمكن ان يكون ا ل م س ت و ل ي ن في البيت ا ر دا يمكن ا د ي ك ن المسؤولين في البيت الذي يمكن ان يكون فقط في البيت ا ل م ي يمكن ان يكون ف د ط في البيت ا ل ي يمكن ن يكون فقط في البيت الذي يمكن ان يكون فقط ل ي ا ك ب ي ت ا ل ذ ا يمكن ان ي ك ي ن فقط في ا ل ب ي ل ك م ل ع ل م ا ل التعلم من خلال التعلم من ا ل التعلم ا ل التعلم ن م من خ ل ا ت ع ل م من خلال ا ل ت ع ن خلال ن ا ا ل ت ع ن خلال ا ل ع ل م ل ا ل التعلم من خلال م من خلال ا ل ل م ا ل ا ل ا ن خ ن ا ل ا ا ل ا ل ت ا ل ا ا م ن م من خلال ل ت ع ا ن خلال ا ل ا ل ا ل ت ع ل ا ل ا ل ع ل م م ل ا ل التعلم م ا ع ن خلال التعلم ع ا ل ا ل ت ع ل ا ل م ا ع ن خلال ل ت ع ي ق و لو ك ل حصلت ل ي من مثلا تلفين ي ن كبس ترقرين يا كابتن أن زرقرنها ي لانها ج ي تلفرين سرعة يا د و كابتن ل ا على سلسين ب ق و ل إن البريل ن ب ي ه ر من يفتحة بأي ل أ ن تي ح ا ج ة تزقه ي فتحة ل ل موجودة زياده تقولوا هذه اللي سموان هي الجزائر هرميليشن المدارس من قويه المدن وهي دي شغله ق و ي ا ل م, م, م, م, م د ا ر ف ي ه الفيتامين ت ر لما تهرميت ي او مدلوح الفيتامين ت ر دولارس من قويه المدن يموت ولا يقصد ي و يبقى ه ي ا ا ل compound area و ع ه ا من الاكتمالات المدارس يعني التعامل مع ا ل ف ي ت ا م ي هذا ا ل ا ر ا نفس ن الكلام السيقارجيال سيقارجيال س ي ق ي ع ن ي ا ل سيقارجيال لو فيه دم قرض ومدى التليفون جلسات في, في الحاله دي هيضغط على القلب و ا ل ل دي ح ا ل ة بتسميها صادق تنفو منها يعني ايه صادق تنفو منها يعني القلب مبيقدرش م ت ي ش مكان يعمل ك على ا ت ف و ز يعمل ريلاكسيشن ويملاها خلاص بدي بتسميها ل ل صادق تنفوز منها ل اللي على الـ العالي بتأثر فتعال على ا ل ف ل ي م ك ا الفيسكا ا ل ف ل ي م ك ا الفيسكا بينما هاتكون ايه هيكون ايه هيكون ايه يعني ايه تعالوا ت ن ا ع ي يا ك ل ب ه هيكون ايه هيكون ايه ل هيكون ايه ل هيكون ايه هيكون ايه هيكون ايه هيكون ايه هيكون ايه هيكون ايه هيكون ايه ق هيكون ايه هيكون ايه ل ل بيحاول يعطو بنفسه بيقولوا حتى تزيد البيت تاني بيعمل فرصه للكنتراتشن علشان يضخ اي كميه دم كمي موجوده جواه للبريد هلاقي عماني الفالس بتاعه ي ايه ايها ن واربعة للأرافل الفالس الفالس はい <Yeah. S 2> <laughs> كل منه ليه لانه ل ممتاز سرد ي ي ك بتحلل دكتور علشان كده لما تجيبوا السجلين يركبوا اللوك خلاص فنستمع الحال بيقلاه و ا ل و ر ت عليه انت ت ع ل ي ف اخر يوم من السيويت ليه لهدفين اوانا فندخل الناس ا التانيه ف ا ل ا س ف ل بتاكيدك ممكن اجي دي واحد طب حاجه كمان ممكن نعمل هي ا بالشيليلات ل ج ف و ا للمساعد واجه دا لو أفضل ا ن ل ثلاثة هي ما ايه صدم ي ايفاكيويه د يزالنا للاسفل ي لكن ا لدينا ب هناك اشياء اخرى لاننا نتحدث عنها في المعرفه التي نتحدث عنها في المعرفه التي نتحدث ا عنها في ي ي المعرفه التي نتحدث عنها 人々が大好きな人たちに Thank、uh、you. -huh. و ا ل آ ن ب دايما هي ايه فيش ي ه تعالي ع ل ى الفوت مورتر فيكتر الفوت مورتر فيكتر ب ت ع ي ل ي منها هي ايه اكترنال ت ل ف م اكترنالي برضو ا ل ج ل د ت ي ن وحتستند تين طيب تعالي الفم في ا ل و ر د ن هتبقى تين ولا م هتستند زي ا ل و ر د ن برضو الدم اللي راكلها مش زي كدا ق و ك دايما هي ايه اتفرج منها تعالي زي الفيديو ا ل ي ك ت ي سببنا كيلي ا ع سيدي طب و ل ي ط ا تتعلم الشديده وهو يتناول ا ل ر ي ل و المحلي جدا ضارت بهذا الشفه المشتري منه فالكاد ينفع ي في اميات ك ب ي ر ة من ا ل ك ا ب ي ك و ل ا م ي ز الكابيكوراميز دائما ث ر ع ل ه اخر او ضابطه اخر على الماضي فقال لما يكتب ضاربهم م ا جديد الله يكتب يعني وللا اهل بس تعالوا تعالوا اعملوا للارض يعني انت تقول ان انت على ل طالب ولا بنزول للتصايح في ا ل م ا ل ي قاضي و بثلج لكي تصاحبوا اطلاقيه عشان تشارلز جديد اوي تبقى لك بلاد الحفرينيش ي ع ن ل مو حرار يعني مين ح ف ر ي ل ي ش ن يعني قلب الجدران اللي من من اللي لا ليه ده؟ ده الدم ل ي اللي مضخ بالايس كريم الأورغن ومش عارف الجاية يدخل النار ي مضوك صايد و بالرد ا فبالتالي الدم اللي بتزيد جايين Thank you. せっかくです。